بسم الله الرحمن الرحيم النظائر شركة النظائر بدولة الكويت تقدم ليس الغريب, ليس الغريب, ليس الغريب غريب غريب هذا الألبوم يحتوي على قصائد مؤثرة من الشعر الإسلامي بصوت القارئ مشاري بن راشد لعفاسي. وقفت على القبور مسلماً. وقفت على القبور مسلماً. وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعى تضرع الى الله اقلني عثرتي واستر عيوبي تغيرت الصدق وانقطع ولكن ترى العين ماها نسيت المعادة فيا ويلها يا حلو معنا الطفولة يا حلو يا حلو يا حلو النفس الخجولة يا حلو يا حلو يا حلو ناس ودك لغدا تروحك ملولة ملولة أبدأ ربي يا تسمع الى الله وفقري